بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجل 117. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل كسب الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا 121. طلق السماوات والأرض بالحق 122. عما خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم ولكم فيها جمال <تصفيق> حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أف... قالكم لَا إِلَهَ لم تكونوا ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَلَهُ لرؤوف رحيم والخيل والبغان والحمير لتركبوها وزينك ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائث ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من سماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تثيمون ينبت لكم به أذكر لكم الليل والنهار والشمس والقمق والنجوم متقرات بأمره إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَا فِي لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لكم فِي الْأَرْضِ ثالثا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم وهو الذي سخطر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه إليسا تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تؤمن الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يخلقون شَيْئًا وَهُمْ قلن أموات غير أحياء وما يشعر لَهُ كُم إِلَٰهُ وَاقِد وهم متكبرون لا جرم أن <تصفيق> <تصفيق> الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِينَ صدقين وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا. تفاصير <تصفيق> <تصفيق> الأولين <تصفيق> <تصفيق> ليحملوا أوزارهم كاف يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم قد مكر الذين من قبلهم فأسواه بنيانهم من القواعد عَلَيْهِمْ عليهم التقف من فوقهم فقر عليهم السقط من فوقهم وأساهم العذاب من حيث لا يشعر ثم يوم الْقِيَامَةِ يؤذيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاء O na nię ucume im Mel hin الذين تتوصاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئتمت والمتكبرين وَقِيلَ لِلَّذِينَ ثَقُوا مَا أَلْزَمَ رَبُّهُمْ قَالُوا مِنْ فن في هذه الدنيا حسنة الآخرة ولا نعم المستقيم المستقين جنة يدخلونها سجري من تح هل أنهار لهم فيها ما يشاءون <تصفيق>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 من وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عَبَدْنَا من دونه من شيء نحن لَا نُرْسِلُ إِلَّا رَسُولًا إِنْ وَلَقَدْ ذَكَّرْنَاكُمْ تَكْذِبُونَ رَسُولًا منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال فسيروا في الْأَرْضِ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 وأقسموا بالله جهد يَغْشَى لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حق وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ to لَهُمُ الذي وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء انهم في الدنيا حسنه ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على رضى. A man أو يأخذهم ولا تخوف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 ويقافون ربهم من فوقهم Dziękuje O, voilà un... وأوحى ربك إلى النحل فما الذين فصلوا براء وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات Afez الباطl يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون Światowej <śled> i się z dziećmi, która وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَنْفَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ورضى الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من نار رزقا حسنا Onładza poęłu min nariz on an seem ze właju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 وهو كل على مولاه اينما يوجه هو لا ياس هل يستوي هو ومن amuru billadhi wa huwa سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاسِ إِلَّا كَلَمْ خَيْلُ أَوْ هو والله أخرجكم من ضفور أم نَحْنُ لا لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وجعل لكم لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِذَا تشكرون تَشْكُرُونَ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله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 تتخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم O <laughs> ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤمن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وَإِذَا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفتك عنهم ولا هم ينظرون إذا رأى الذين أَشْرَكُوا تركاءهم قالوا ربنا وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ القول إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يوم ابن السلم وضل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ <تصفيق> الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا Dłużej te dwie بِمَا كَانُوا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وَاللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ يَعِبُكُمْ لولكم <تصفيق> وأوفوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ كَانَ الْبَشَرُ ويذكروا الايمان بعد وقد الله عليكم كفيلا غزلها من بعد قوة أن كفست.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 119. ولو شاء الله لجعلكم سَن وَلَكِ يُضْلِمُ مَن يَشَاءُ وَمَن ألن عما كنتم ولا اتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدموا بعد ثبوتها بما الله ولكم عظيم لله ولكم معافا عظيما ولا اعتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند إن الله هو خير لكم In ku tum ta lamun Ma'in لنما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أَوْ, أو وهو مؤمن فلنحي أنه ân na vu ولنجزينهم foi ban ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم مَا نَصْرُ الْقَوْمِ وَلِلَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ وَلَّذِينَ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا ذُكِرَ آيَةً اللَّهِ وَجِلَتْ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 ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على آخرة وأن الله لا يهدي القوم اولئك الذين قدروا الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ في الآخرة هم الخاشرون ثم ربك للذي لهاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لظفور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 جه وسواء فكل نفس ما وهم لا يظلمون. وضرض الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغة من يأتيها <تصفيق> رزقها رغدا من كل مكان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 فكلوا مما رزقكم الله حلالا وطيبا الله إن كنتم إياه <ترجوك> انما حرم عليكم الميت توهم ولحم الخنزير وماء هل لغير الله به ومن الضرى غير باز ولا فإن الله غفر ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ وَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اسم الله الاعلى وعلى الذين هادوا حرامنا ما قططنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أن يظلمون <تصفيق> إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم سابوا من بعد ذلك وأصلحوا The وإن ربك ليحكم بينهم يوم الْقِيَامَةِ فيما في كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاب الغرب التي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلك وهو أعلم بالمهتدين وَإِنَّهَا عاقبتم تعاقبوا بمثل ما عاقبتم بك ولئن قبرتم لهو خير للصابرين وَاقْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّاكَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِنَّا يَمْكُرُ No mo ma ale lewin nad